أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد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 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح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 لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليبا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجهاكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتب يروا ما علوا تبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والناس نا رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا نهار مبصرة لتبتغو فضلا من الرض.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 سيك اليوم عليك حساباً، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزروا وزارة وِزْرَ أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها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 بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم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 كُلَّ نُمِدُّهَا أُولَٰئِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 وعندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف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 أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذ يبذرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وان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 بِكَايَبِ سُطُرِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمٍ إِنَّ النَّاسَ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 ولا تجعل ما الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Say, if he was with him a prophet, as they say, if they did not get rid of the تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّهِمْ بك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا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 And they said, if we were a man and Qul, كونوا hijārāta, au hadiidā, au khalqā, مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم khalqā, mima فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بالصر تُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم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 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب بهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 نتل الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا Allah is the truth that you told me. It is good to have a job with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 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 ثم وكان الإنسان كفورا، فأمنتم أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، ثم لا تجد لكم وكيلا. أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما ثم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من بِٱتِي وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَذُل لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَ َ عَلَنَ غَيرَ وَإذَتَّقَذُكَ خَللَ وَلَل أَنْ تََّت نَاكَ لَ قَدكِ التَّتَبْكَنُ إلَهِمْ شَيئًا قليلا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَكْبِرُونَ تُحْفِظُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق قَوَا زَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شكلته فربكم أعلم بمن هو وأهدا سبيله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتى تُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 ثر الناس إلا كفرة، وقالوا لن آمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يوماً أو تكون لك جنة من خيل وعين بمن فجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تأتي, أو تأتي تِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَذِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تُرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّى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 جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ عَلَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِم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 بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما غرفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ إِلَّا تُكَذِّبَانِ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ وقال لو فرعون انني لا اغننك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَ تفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الدول الاخرات جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَنًا نَاسِعَ عَلَا مُكِثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا ان الذين اوتوا العلم من قبره اذا يتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا